ذكر فيه ثلاثه وصول الفصل الثالث في ادابه بالدروس وقراءاته في الحلقه وما يعتمده فيها مع الشيخ والرفقة قد ذكر فيه رحمه تعالى 13 نوعا وقد مر معنا حديث وقفنا على ووقفنا على الأدب الثامن شرعنا فيه ولم نتمه قال رحمه تعالى أن يتادم مع حاضري مجلس الشيخ تادم مع اقرانه وحاضري مجلس الشيخ هذا عام من اقرانه قد يكون ثم زائر ونحو ذلك أن يتعدى مع حاضر مجلس الشيخ فانه أدب معه يعني مع مع الشيخ المجلس الذي يكون لي كبير من الكبار ولا شك انه العلم كذلك فهنيذ احترام الموجودين يعتبر احتراما للمعلم وصاحب المجلس وهكذا لو دخلت في مجلس يتعلق باحاد الناس هنيذن احتراما لصاحب البيت وصاحب المجلس احترام من فيه هذا أمر مطرد ومعتاد عند عند الناس بل هو العرف العام اذا كان كذلك فالادب مع حاضر مجلس الشيخ أدب مع مع الشيخ وكذلك أدب مع العلم لانهم إنما حضروا لي لاجل علمي هنيذن يكون من من جهتين فانه أدب معه اي مع الشيخ واحترام لمجلسه وهم رفقائه يعني المعنى به حاضر المجلس رفقائه فيوقر اصحابه ويحتلم كبار اصحابه يعني المقارنين له في السن الذين قريبون منه في السن ويحترم كباراه الذين هم كبار لان الكبير في السن له معامله تختلف عن معاملة من هو قرين لك في سنك يختلف الوضع والعرف العام على على ذلك واقرانه قال ويحترم كباراه واقرانه ثم قال ولا يجلس وسط الحلقه كما عرفنا بالامس أن السابق كان معلم يجلس وكان طلابه عن يمينه وشماله على هيئة حلقه على هيئه حلقه فكل من جاء في الاصل انه يجلس بين اثنين هذا الاصل فيوسع له او له في المجلس ويجلس بين اثنين اما في وسط الحلقه هذا ممنوع وجاء فيه حديث لكنه ضعيف لكنهم مخالف لي العرف العام مخالفون لي العرف العام. ولا يجلس وسط الحلقه ولا قدام أحد إلا لضرورته ولا قدام احد الا لضرورته كما في مجالس التحديث لأنها قد تكون صغيره ويكون من يستمع الحديث ويكتب أكثر العديد يجلس بعضهم أمام امام بعض ويعطي ظهره من خلفهم وهذا استدل بعضهم عليه به ولا تدابروا ولا ولا تدابروا وهذا قد قال فينا بان الاستدلال به في عمومه في هذه الصوره فيه في نظر قال ولا يفرق بين رفيقين يعني صديقين ولا بين متصاحبين الا باذنهما معا يعني يرى اثنين قد تجاورا وكل منهما في ظاهره أنه مصاحب وقرين لليل الاخر فلا يجلس الا بماذا الا باذن كل منهما فإن أو أذن او اذنا له احدهما جلس وإلا فلا قال ولا فوق من هو اولى منه هذا باعتبار قرب مين من الشيخ كما مرة وينبغي للحاضرين إذا جاء القادم أن يرحب به ويوسع له ويتفسح لأجله ويكرموه بما يكرم به مثله وقد ذكرنا ان هذا قد يكون في في مدرسه حينئذ يكون الطلاب يكونوا موجودينا في المدرسه فاذا جاء قادم من خارج رحبوا به كما هو معتاد في العراف قال وإذا فصح له يعني لمن قدم في المجلس وكان حريجا يعني كان المجلس ضيقا ضم نفسه ولا يتوسع كانه يقول لا يتربع مثلا ما يضم نفسه بعضه الى إلى بعض ولا يضيق على غيره ولا يعطي احدا منهم جنبه ولا ظهره جنبه ولا ولا ظهره هذا إذا كان ثم ترتيب وال ويكون الكبراء الذين هم قريبون من الشيخ يكونون ماذا يكونون أمام الشيخ كما سياتي قال ويتحفظ من ذلك يعني اعطاء أحد منهم جنبه أو ظهره ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له ويتحفظ من ذلك ويتعهده عند بحث الشيخ له يعني لو بحث مع الشيخ لا يعطيه كذلك ظهره أو جنبه وإنما يقبل على الشيخ اقبالا بي بوجهه كما مر معنا الطالب الاصله انه ينظر الى الى شيخه فادبا عاما مع عموم الناس مع عموم كل متكلم إذا تكلم اليك شخص تنظر اليه بذلك او يحدثك وانت تنظر يمنه ويسره تبحث عن شيء انما تنظر اليه مباشرة هذا العرف المعتاد العام قال ولا يجنح على جاره يعني لا يجعل كالجناح يتقدم عليه جناح يكون متاخرا ولا يجنح على جاره فيتقدم عليه قليلا أو يجعل مرفقه قائما في جنبه يعني يضيق به أو يخرج عن بقية الحلقه بتقدم أو تاخر هذا كما ذكرت فيما يتعلق به بالحلقه ان كان ثم شيء آخر فينظر فيه بحسبه قال من الادب كذلك ولا تتكلم في أثناء درس غيره إذا كان طالب يقرا ثم حضر هو يستمع لدرس أو ينتظر نوبته ولو لم يكن من أصحاب الدرس لا يتكلم يعني هذا فيه اذيه للطالب ولا يتكلم في أثناء درس غيره أو درسه هو بما لا يتعلق به بما لا يتعلق به إن كان ثم سؤال واذنا تبي اذن له المعلم ان يسال حين يريد فيما يتعلق بالدرس فيما يتعلق بالدرس اما الاسئله الخارجه عن الدرس هذه ليست من الأدب ليست من الأدب أن يسأل عن شيء خارج عن الدرس وانما يسأل عما يتعلق به بالدرس قال الا اذا اذن له المعلم هذه مساله اخرى كل ادب منع لاجل المعلم إذا اذن به فالامر واسع الامر واسع الا اذا تردد كما مر معنا بين الأدب وبين الامتثال حينئذ ثم خلافا هل يقدم الأدب أو الامتثال ثم نزاع قال أو درسه بما لا يتعلق به يعني لا يتكلم في أثناء الدرس بما لا يتعلق بالدرس إنما السؤال والبحث في جملة كلام المتكلم هذا الاصل فهو يتكلم في مسألة ما حينئذ إذا أشكل عليك شيء تساله واذا لم يشكل لا تجعل غير المشكل مشكلا لأن البعض ما طلبه العلم يظن انه لا بد ان يسال لو فهم لا بد ان يسال كأن السؤال صار مهنه صناعه فاذا لم يسال دل على انه لم يفهم قل لا هذا قد يكون مطلدا الذي لا يسال في درس ودرسين وشهر وشهرين وسنه هذا يدل على انه لم يفهم قطعا هذا إلا إذا كان يذهب هو ويبحث بالطريقه المعتاده التي ذكرناها سابقا حليل لا اشك اما اذا كان لا لا يستشكل شيئا البتة مطلقا معناه ما فهم الدرس كل من لم يسال ولو يبحثه بنفسه معناه ما فهمه ما فهمه لماذا معناه ما فهم الدرس لماذا لكونه لابد أن يأتي شيء لم يفهمه على وجه لابد ان يرد ماذا اعتراض لابد أن يرد شيء يتعلق بالنص المذكور من دليل كتابا كان او سنه ما وجه الاستدلال قد لا يقتنع به ابتداء فاحتاج الى الى ان يبحث يريد لا بد يستشكل واذا لم يكن كذلك حينئذ ثم سافهم خطا في الفهم ثانيا لو فهم لا ياتي ويجعل شيء واضح كانه لم يفهم فيسعل عنه اذا الطالب يدين هنا باعتبار السؤال وعدمه يدين باعتبار السؤال وعدمه قال رحمه الله تعالى او درسه بما لا يتعلق به أو بما يقطع عليه بحثه بما يقطع عليه بحثه بمعنى ماذا أنه يصرف المعلم يتكلم فيه في علم الفقه فيرجع به يسال عن قاعدة اصوليه هذا غير غير مستحسن لانه سيخرج عن, عن الموضوع هذا يبحث في الفقه في الفقه وفي مساله فقهيه ولا علاقه له لقاعده اصوليه ذكرها على وجه تسليم لأن القواعد تذكر في الفقه مسلمة بمعنى انه لا يستدل لها في الفقه لا غلط لا يستدل لها في هو انما تؤخذ مسلمه يعني جاهزة ثينا منها وانما تبحث في أدلتها في كتب أصول الفقه يعني أثناء دراسه اصول الفقه هذا المعتمد عنده عند عند العلم وأما إذا قيل لأن القاعدة كذا ما يتم الواجب الا بما يقال ما الدليل على هذا طيب هذه القاعده تشمل كذا وكذا هذا غلط هذا ليس بصواب لأن هذا بحث في غيره في غير محله وانما يبحث عند أثناء دراسه اصول الفقه هكذا الذي يعتمد في البحث قال رحمه الله واذا شرع بعضه في درس فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ انتهى منه اذا قرأ في درس قد عرفنا أن مراد المصنف في القراءه المباشرة هذا بحثه بمعنى ياتي الطالب معه كتاب التوحيد ويقراه أو فتح المجيد فيقراه على المعلم عينيد ذهب الدرس الماضي اذا انتهى أمره فإذا جاء يسال يسال عن ماذا عن الدرس الجديد هذا اصره قال فلا يتكلم بكلام يتعلق بدرس فرغ ولا بغيره مما لا تفوت فائدته إلا بإذن من الشيخ وصاحب الدرس هذا باعتبار الطالب وباعتبار من وباعتبار من يحضر مع الطالب لاننا عرفنا أن صاحب الدرس قد يكون واحدا وقد يكون جماعة قد يكون واحدا وقد يكون جماعة قد يكون واحدا لا يشارك معه غيره وقد يكون جماعة ماذا يقرأ طالب فيشارك غيره قلنا الأصل في كل طالب علم أن يشارك جميع الطلاب إذا امكنه ذلك وإذا امكن أن يذاكر وأن يحصل جميع الكتب فهو كمال وإلا اختار الاهم ف فالمهم هذا المعتمد في جميع الدروس وان كانت دروس عامه كدروس المتاخرين أو كانت على الطرائق القديمة قال وان اساء بعض الطلبة ادبا على غيره لم ينهره غير الشيخ يعني إذا أساء ادب طالب من الذي يزجر من الذي يؤدب من الذي يعلم المعلم هو صاحب المجلس هو الكبير فهو الذي ماذا هو الذي يقدم إلا إذا اذن الشيخ بإشارته كما قال إلا بإشارته أما الطالب الاخر فلا يزجر قد يناصحه سرا قد اشير اليه اشاره إلى أن يتأدب إلى شيء من ذلك لكن أن يزجره وان ينهاه مباشره عللا هذا لا يصح الا باذن الشيخ وعما الطالب فلا وإن ساء بعض الطلبه ادبا على غيره طالب مع طالب لم ينهره غير الشيخ وعما الطالب فهو كاسمي يبقى ماذا الطالب يحضر الدرس يستمع فقط مستمع الذي يتكلم المعلم والطالب لا يتكلم هذا الاصل هذا هذا الاصل في كل منهما المعلم يتكلم يصرح اذا لا يستمع إلا عند السؤال والجواب إذا سال ثم اجاب الطالب الطالب يعتمد يأتي, يأتي من أجل أن يستمع فقط هذا الاصل فيه يسال ان اذن له المعلم ماذا عما اشكل عليه وأما أن ان يتصرف يزجر هذا ويعلم هذا إلى اخره هذا ليس إليه ليس ليس اليه انت ضيف في المجلس قال الا باشارته يعني باشاره الشيخ ويحتمل انه بماذا باشارته هو الطالب يشير لا ينهره انما يشير اشاره حيث لا يكون فيه شيء من الصوت والزجر أو سرا بينهما يعني ينصحه لكن سرا بينهما بين الطالب والطالب الاخر على سبيل النصيحه على سبيل النصيحه يعني لا على سبيل المكابره والعلو لأن الذي ينهى احيانا ماذا احيانا يكون امرا ومن عداهما ماذا يكون مأمورا اذا امر مأمور ليس الأمر كذلك قال وان اساء احد ادبه على الشيخ الأول أساء طالب مع طالب اخر حينئذ لا يزجره وأما إذا أساء أحد من الطلبه أو غيرهم ادبه على الشيخ تعين على الجماعة انتهاره ورده يعني زجره ورده والانتصار للشيخ بقدر الإمكان وفاء لحقه وفاء لي لحقي لان له حقا على على الطالب فاذا كان كذلك وله حق على الجماعه جماعه الطلبه فاذا جاء من يسيء الادب عنيد وجب على الطلبة أن يسجر هذا الطالب الذي أساء الأدب على على المعلم وينتصروا انتصارا شرعيا لا متعلقا به بالهوى يعني لا لذات الشيخ ولا لامر آخر من أجل أن اجد حظوه نحو ذلك وانما انتصارا شرعيا بمعنى أن ذلك لبقاء العلم وهيبه العلم ولا يشارك أحد من الجماعة احد في حديثه ولا سيما الشيخ وهذا اشار اليه فيما سبق صلى الله تعالى قد يعيد بعض الاداب يعني اذا تكلم المعلم لا ياتي الطالب يشاركه يكمل الحديث يكمل البيت يكمل الفائده هذا فساد هذا اعتبروا سوء ادب حينئذ لا يشاركون بل حتى عامة الناس يعني هذا من الاداب العامه حتى مع عامه الناس اذا تكلم متكلم وذكر حديثا ان تحفظوه لا تتموا له بمعنى انك تظهر ماذا أنك في غنى عنه لأنك إذا اكملت عن الشيخ معناه ماذا صرت انت معلما انت في منزله الشيخ إذا الطالب كان يظهر لشيخه أنه في غنى عنه أن أو أنه يمكن ان يستغني عنه هذا كما مر لا يفلحه لا يفلح لن يستفيد من معلمه اذا كان يظل أنه في مرتبته أو أنه قريب من شيخه أو أنه اعلم من شيخه فهذه مصيبه كبرى هذه مصيبه كبرى قال ولا يشارك أحد من الجماعه احدا في حديثه ولا سيما الشيخ يعني حتى لو اجاب الطالب وساله المعلم لا تشارك الطالب ايضا هذا من سوء الادب من سوء الادب اذا تكلم متكلم حينئذ لا يشارك أحد مطلقا سواء كان معلما أو او كان طالبا قال بعض الحكمه من الأدب إن من الأدب هكذا في الجامع إن من الأدب أن لا يشارك الرجل غيره غيره لعله سقطت من نسخه من الأدب إن من الأدب الا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان اعلم به منه ولو كان يحفظه ان يذ لا تشارك البت قال وانشد الخطيب في هذا المكان يعني في هذا الحديث في هذا الموضوع في كتابه الجامع اخلاق الراوي واداب السامع ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه واصله لو كنت تعرف المسألة من أصلها وفرعها وما ينبني عليها لا تشارك لان هذا فيه ماذا فيه سوء ادب مع المعلم وكذلك مع مع غيره بل الانصات هو الأدب مع المتكلم السماع فان علم اثار الشيخ ذلك او المتكلم فلا باس كل أدب يرجع إلى حق الشيخ إن أذن به فالاصر فيه لا باس ان يفعله الطالب فاذا أذن المعلم بذلك لا اشكالا فيه البت فان علم اثار الشيخ ذلك او المتكلم فلا باس وقد تقدم ذلك مفصلا في الفصل قبله مره معنا التاسع من الاداب المتعلقه ب طالب مع درسه ومعلمه ورفقته ألا يستحي من سؤال ما اشكل عليه هذا أدب السؤال عذاب السؤال هذا من الامور المهمه التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم وأن يمرن نفسه عليه لان من أشق ما ما يكون على النفس السؤال إذا لا يحسنه الطالب حين اذا وقع فيه باشكالات في قد يسأل في غير محل السؤال وقد يسأل بما يدل على على جهله هذا الاصل إذا السؤال كان كاشفا لحقيقه علمه وحقيقه تفكيره وعقله صار فاضحا له صار فاضح ولذلك لا يتكلم من يسال الاصل الا يسال الطالب انا عندي هكذا انما يسال بعد بعد البحث يبحث اولا ثم بعد ذلك يسال ولا يسأل بعد الدرس مباشرة لا كما ذكرت لك سابقا الطرائق قد اختلفت ليس كل ما يكون في هذا الكتاب يجب أن يعمل به حرفيا انتبه هذا هذا ليس بصوامت لان كان بعضهم يعظم هذه المسائل لكن منها ما جاء بها الشرع الاداب هذه لا شك انها شرعيه ومنها ما هو عرفي حينئذ يرد الى إلى العرف وبالاتفاق أن الاعراف تختلف فإذا كان كذلك وحالئذ الاحكام المتعلقة بالعراف تختلف من بلد لبلد ومكان لمكان وزمن زمن بل من معلم إلى معلم كل معلم له أن يضع لهم من الأمور التي يسير بها طلبة العلم ما شاء ما لم يخالف شرعا لا اشكال فيه يريد أن يجعل الدرس حوارا مع الطلاب هو شان يريد ان يجعل الدرس الطالب يستمع فقط ولا يسال لا كان في يريد ان يجزي ويبعث لا كل الامر كله مرد الى الى المعلم هذه أمور عرفيه ترجع إلى المعلم ذاته وقد يكون ثم عرف عام عرف عام عند العلم اذا درس كذا وكذا وليس احد ملزما بماذا بما عليه الآخر اذا كان اخر يسمح حبيبي السؤال في أثناء الدرس وكل مساله يسال عنها هذا رايه هو ولا يوبخ ولا يعاتى مسائل قابله لماذا قابله لل اخذي والعطاء ولكن أن يلزم غيره بذلك ويجعل هذا تقصيرا أو قصورا في التدريس هذا غلط ليس بصواب هذا قصور فهم قصور فهم اذا النظر هنا يكون بماذا فالطالب إذا حضر درسا من هذه الدروس العامه فالأصل فيه إذا اشكل عليه شيء أن يذهب ويبحث ليعتاد كيف كيف يبحث ولا سيما إذا كان ينظر فيما سطره من الدرس لأنه قد يسأل سؤالا عن شيء لم يفهمه وإذا رجع إلى بيته وعلم أنه سأل بعد المذاكره ندم أشد الندم على أنه سأل لأنه لا يسأل عنه إلا أحمق مثلا وارد املاء هذا وارد لانه قد يسال السؤال لو جلس يتامل قليلا في كلام المعلم او ما كتبه أو في ذات المساله لو رجع الى شرح قال كيف ما فهمت هذه المسألة يا ويلتا يا حسرتا فيندم حينئذ على ماذا على انه قد ساله ولكن إذا خرجت الكلمه انتهى امرها وحينئذ ينبني عليه مسألة مهمة جدا وهي ان المعلم يعرف الطالب الذي يفهم صاحب ال الفهم الحسن من غيره بسؤاله لأن السؤال يكشف السؤال هذا يفضح فإذا كنت تخشى فلا تسأل لا تسأل حتى المناقشه والبحث لا تسأل ولا تبحث الا إذا كنت متقنا للمساله لأن هذه كلها تكشف ماذا الخزائن التي تكون عندك إن كان شيء ثابت قال اذا هذا يتعلق بماذا بادب السؤال ادب السؤال لان كان اهل العلم يعظمون السؤال لكن بادبه ليس مطلقا إذا جاء الثنا من العلم أن السؤال لابد منه وان العلم وان العلم قد يؤخذ به بالسؤال وقد قيل في شان بن عباس وغيره المرض به السؤال الذي يكون على على وجهه ليس مطلق السؤال لان السؤال قد يكون عن تعنت ليس المرض به ماذا الفائدة وقد يسال عن شيء لا ي... لن يحتاجه اصلا سلف على انه إذا سأل عن شيء لا يحتاجه لا يجاب يترك وانما السؤال عن شيء وقع وليس عن شيء لم يقع ثم شيء وقع له هو لا شيء يقع في بلد اخر هذه كل قيود فاذا كان كذلك يكون السؤال ماذا يكون محدودا ولو كان طلبه العلم وسائر المسلمين يسالون عما يحتاجون لا وجد من يجيبه، لكن ماذا الناس يشتكون عما عما لا يجيب لماذا لانه كثرة الاسئله كثرت الاسئله فيما يحتاجون وفيما لا يحتاجون بل سؤالهم عما عم لا يحتاجون هذا أكثر انه اقوم من يسالني عما عم لا يحتاجون أكثر من سؤالي عما عم عما يحتاجون ولذلك قد يجد تجد من يسال دائما لا يسال لا عن توحيد ولا عن صلاه ولا عن صوم ولا زكاه ولا شيء ولا شيء وانما مساله تتعلق به حتى بخارج بلده ما الذي احوجك إلى إلى هذا قل هذا يحتاج إلى ماذا إلى اعاده نظر فيه في ذلك ولذلك علمي تكلم وعقد فصولا بل الفوا كتبا تتعلق بي باداب السؤال لانه مهم جدا لاسيما لي طالب العلم متى يسأل وكيف يسأل وما الذي يسأل عنه لابد أن نضع لكل واحد من هذه ماذا اجابات ولذلك ابن مفلح عقد فصلا في الاداب الشرعيه قال فصل في كراهه السؤال عن الغرائب وعما لا ينتفع يعني به ولا يعمل به وما لم يكن هذه جمله تكفي فصل في ماذا في كراهه السؤال عن الغرائب غاريب عن الشيء الغريب الذي لن يقع شيء الذي قد يوجد لافراد واحاد من من الناس هذا السؤال عنه مناف وقد جاء حديث في كلام لبعض العلم لكن بالجمله ومنهي عنه عند اهل العلم وعما لا ينتفع الذي لا ينفع لا تسال عنه وعما يعمل به ولا يعمل به هذا لا تسال عنه كذلك وما لم يكن شيء الذي لم يقع ولن يكون هذا لا تسال عنه ولا ما, ما يتعلق به بسائل الناس تسال عما يعود اليك عما تعتقده انت لا تسال عما يعتقده زيد من الناس لست مكلفا به وانما تسال عن الشرع الذي يجب اعتقاده فتعتقده انت أما ماذا تعتقد انت في كذا وكذا هذا تدخل في شيء لا يعلم الانسان ان اذا يكون خروجه منه هو هو الاصل قال رحمه الله قال المروزي قال ابو عبد الله الامام أحمد رحمه الله تعالى سالني رجل مره عن ياجوج وماجوج هل مسلمونهم فقلت له احكمت العلم حتى تسأل عن ذا هذا جواب جيد لو وبخ الناس عن هذه الاسئله الوارده لكان حسنا لكن هذا قد لا يعمل به كثير من العلم لماذا لان تكون ردود الافعال على الناس اشد مما يتوقع لو كان يزجر فينزجر ويكون له عزاجر مكانه ويعمل ويبقى على ما هو عليه من دينه واحترامه وتقديره لكان حسنا لكن الواقع على خلاف ذلك يزور ثم يعاديه هذا الذي يكون حاصل بين الناس اليوم قال هنا سالني رجل الامام محمد؟ فسالني رجل عن يأجوج ومأجوج ام مسلمونهم فقلت له احكمت العلم حتى تسأل عن ذا وقال أيضا قال ابو عبد الله سال بشم ابن السري سفيان الثوري عن اطفال المشركين فصاحبه وقال يا صبي صبي صغير ليس الاطفال مسلمين <تصفيق> قال يا صبي انت تسال عن ذا وقال حمبل سمعت ابو عبد الله امام احمد ساله ابن الشافعي الذي ولي قضاء حلم قال له يا ابو عبد الله ذراري المشركين أو قال المسلمين لا ادري ايهما سال عنه به ابو عبد الله وقال له هذه مسائل اهل الزير يعني ليس المراد انه نسى لا يسأل لكن إذا كثر السؤال عن شيء معين ليوصل به إلى شيء آخر يعني من باب ترتيب مقدمات يلزم كذا ترتيب الى اخره قل هذا العصر فيه ماذا إذا كان بدعه إذا كان سيصل الى بدعه وكانت الوسيله في اصلها مشروعه لا باس باطلاق مثل هذه العباره كما اطلق الامام احمد رحمه الله تعالى تب هذا وقال له هذه مسائل اهل الزيغ ما لك ولهذه المسائل سكت وانصرف ولم يعد الى ابي عبد الله بعد ذلك حتى خرج يعني أخذ في نفسه حتى خرج الامام احمد من البلد ونقل أحمد ابن اسرم عن أحمد أنه سئل عن مساله في اللعان فقال سل رحمك الله عما ابتليت به يعني إذا لم تكن متزوجا وتسال هكذا عن اللعان ولم يكن طالب علم قد وصل إلى الى كتاب اللعان مثلا تسال لماذا اسال عن شيء قد وقع وحصل قال ونقل عنه ابو داود وساله رجل عن مساله فقال له دعنا من هذه المسائل المحدثه قال وسالته عن أخرى فغضب وقال خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه المحدثه يعني المسائل المحدثه وخذ في شيء فيه حديث وقال الأثر سمعت أحمد سئل عن مساله قال دعنا ليت ان نحسن ما جاء فيه الاثر يعني ما جاء فيه العلم المنصوص العمل به والسؤال عنه أولى من سؤال يتعلق بشيء ليس منصوصا وهذا يدل على على صدق النيه في طلب العلم أن يعتني بما يعمل به والا يكون العنايه فائقه بماذا بشيء لا يعمل به وانما لن يقع وقد يموت ولن يقع له ذلك البتته قال رحمه الله تعالى وقال الاثرم سمعت أحمد سئل عن مسألة قال دعنا ليت ان نحسن ما جاء فيه الاثر وقال مهل سالت احمد عن رجل استاجر من رجل داره سنة بعبده فلم يسكن الداره وابقى العبد فقال لي اعفنا من هذه المسائل وسألت أحمد عن المريض في شهر رمضان يضعف عن الصوم قال يفطر قلت ياكل قال نعم قال قلت ويجامع امراته قال لا ادري فعدت عليه فحول وجهه عني يعني انتهى الأمر هل لو يفطر قال نعم يفطر انتهى الأمر اذا جاز له كل شيء فتسال عن ماذا هل لو يشرب هل له <تصفيق> كل جزئية كل مفطر على على حده هذا مخالف للادب فيه في السؤال وقال القطيع دخلت على ابي عبد الله فقلت اتوضا بماء النوره فقال ما أحب ذلك فقلت اتوضا بماء الله قال ما أحب ذلك قال ثم قمت فتعلق بثوبي ما البقي الا يعني هذا قد يعيش الإنسان ويموت ويعيش ابنه ويموت وما راى ما بقي الا صاح اقوله ما البقي الا هذه, هذه إذا هذه طبخت في ما ثم يتوضا به هذا قد يموت الانسان ومحتاج اليه ما محتاج اليه وهذا امر مدرك قال له بعد ان سال من احمد فقال فتعلق بثوبي يعني امسكه بثوبي وقال أيش تقول اذا دخلت المسجد هذا العلم الذي تسأل عنه فسكتت فقال أيش تقول اذا خرجت من المسجد فسكت فقال اذهب فتعلم هذا يعني تعلم الذي تعمل به طالب يسال عن اللعان هو لا يحفظ الاثر الوارد في دخول المسجد أو في خروجه هذا ماذا هذا خلاف الاصلي خلاف المشروع وروى أحمد بالروايه ليث عن طاووس عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا تسالوا عما لم يكن لا تسالوا عما لم يكن فإني سمعت عمر رضي الله تعالى عنه ينهى أن يسال عما لم يكن شيء لم يقع فلا سؤال عنه البتا وينبغي للمعلم اذا سئل عن شيء من ذلك الا يوجب وأن يزجر الطالب أو السائل اذا أمكن ذلك وأما عدم الاجابه فالاصر انه لا يوجب ليس كل سؤال يجيب عنه وعليه بل قيل ان اجابه كل سؤال هذه من الحماقه لانه سيجر إلى ماذا سيجره إلى القول على الله تعالى بلا بلا علم وروى ايضا حسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما رايت قوما كانوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالوا الا عن 13 مساله حتى قلت 13 اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وعثمان والاخرين ما سالوا إلا عن 13 مساله وكلها فيه في القران كلهن في في القران وما كانوا يسألون انتبه هذه سنه سلفيه وما كانوا يسألون إلا عما ينفعه عما ينفع يعني الذي تعمل به الان انت بحاجه إليه شيء وقع أما شيء لم يقع فلا تسال عنه البت وروي أيضا من روايه من رواية مجالد عن عامر عن جابر قال قال ما أنزل البلاء الا كثره السؤال وروى ذلك الخللان وقد تضمن ذلك أنه يكره عند احمد السؤال عما لا ينفع السائل ويترك ما ينفعه ويحتاجه يسأل عما لا ينفع ويترك السؤال عما ينفعه ويحتاجه هذا مكروه عند الامام أحمد رحمه الله تعالى وان العاميه يسال عما عم يعلم به وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم وإن تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قالوا احتج به الشافعي على كراهه السؤال عن الشيء قبل وقوعه وفي حديث اللعان فكانها رسول الله المسائل وعابها وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا كان ينهى عن قيل وقال قال قيل وقال كثرة الكلام هذا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وفي لفظ إن الله كره لكم ذلك إن الله كره لكم ذلك متفق عليه وفي مع السعد مرفوعا قال أعظم الناس جورا من, من سال عن شيء لم يحر فحر من أجل مسألة قال في شرح مسلم قال الخطابي وغير هذا الحديث في من سالت تكلفا أو تعنتا تكلفا أو تعنتا يعني من باب التعنت ومن باب التكلف شيء لا يحتاجه حينئذ يدخل في ماذا في التكلف يتعنت او تعنتا عما لا حاجة به إليه وأشد من ذلك أن يسال اختبارا لا لعمل ينبني عليه من جهته هو هذا كذلك داخل في بالتعنت فاما من سال لضروره بان وقعت له مسألة وسال عنها فلا اثم عليه ولا يحلث قول تعالى فاسالوا أهل الذكر اذا فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون شيء لا تعلمه وتحتاجه وتفتقر إليه تسأل عنه وشيء لا تحتاج ليس بداخل فيه في الايه لانه لماذا من, من الانشغال به بشيء لا ينفع وقال البيهقي في كتاب المدخل كره السلف السؤال عن المسألة قبل كونها قبل إذا اذا لم يكن فيها كتاب ولا سنه اذا لم فيها كتاب ولا سنة. يعني من باب القياس الراي لذلك صار بين انفصال بين المدرستين مدرسة اهل الراي ومدرسه اهل الحديث يعني ابي حنيفه وشيخه وانما سال بالاجتهاد لانه انما يباح للضروره ولا ضرورة قبل الواقعه هل هناك ضرورة؟ متى يجيب؟ متى ينزل الحكم عند وقوع الوقعه لأن الاجتهاد لا يصار اليه الا عند عدم النص فإذا كان ثم واقع وقعت حصل تحديد للاجتهاد حينئذ وجد ماذا؟ يوجد القياس الذي هو بعض من من الاجتهاد ولا شك أن القياس إنما يكون عند عند الضروره قالوا قد يتغير اجتهاده عندها وهذه من الامور التي ينبغي أن, أن ينتبه لها لانه قد يجيب جوابا اليوم وإذا وقعت بعد سنة الواقع ذاته التي سئل عنها قبل سنة يحتمل الاجتهاد التغير ويحتمل كذلك أن الشيء إذا وقع النظر اليه ليس كالشيء اذا لم يقع يعني بحث المسائل عن شيء وقع يختلف عن شيء لم لم يقع حينئذ يبذل جهده وقصاره ما عنده من من علم الوقت في ايجاد حكم شرعي لها وأما قبل ذلك فيبدي بما ظهر له يعني بادئ الراي ما رايك في كذا يحتمل كذا ويحتمل كذا والحديث عام الحديث الى اخره يعني جواب عام ولا ينبغي أن يعتمد مثل هذا الجواب وينزل على حادثة قد وقعت لماذا لأن الشيء اذا كان خاصا فيختص به الحكم حينئذ والاجتهاد يكون ماذا يكون خاصا اما اذا كان سابقا قبل وقوع الحادثه فهذا محتمل لعدم النظر والاجتهاد بحقه قال واحتج بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني يدخل فيه السؤال عما عمه لا يعني يدخل اولاته من حسن إسلام المرء تركه اترك ما موصول مع الذي دخل فيه ماذا السؤال شيء الذي لا يعنيك هذا تتركه لا تبحث عن الناس لا في عقائد الناس انت لن تتزوج من جميع الناس ولن تاكل لحوم جميع الناس ولن تصلي على جميع الناس اولى اذا لا لا تسالن عما اما عم تحتاجه اسال عما اما عم تحتاجه وقال طاووس عن عمر لا يحل لكم ان تسالوا عما لم يكن وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن الصلت ابن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فقال اكان هذا قلت نعم فحلفني فحلفت له <تصفيق> من اجل اطفال لا فقال إن اصحابنا حدثونا عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال ايها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا وانكم إن لم تعجلوا لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال موفقه يعني لا تتعجل شيئا قبل أن يكون وقال عكيمه قال لي ابن عباس انطلق فأفت الناس علم الناس بي بالافتاء عند الحاجه فمن سالك عما يعنيه فافته ومن سالك عما لا يعنيه فلا تفته الذي سالك عن شيء لم يقع وشيء لا يعنيه وانما سال عن غيره ولو سالك عنك انت ايها المسؤول اين الذي لا تجيب لا تفتي قال فانك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنه الناس يعني كلفة الناس فوكذلك الذي لا يجيب على كل سؤال هذا اختصر الوقت كثيرا لماذا لان أكثر الله اعلم بسائر الناس أكثر ما يسأل عنه الناس يسألون عن شيء لا يعني هذا كثير جدا ثم ذكر فصلا في النهي عن الاغلوطات والمغالطه او سوء القصد بالاسئله سوء القصد بالاسئله وهذا ما اكثر لاسيما في في هذا الزمان فقال روى الاوزعي عن عبد الله بن سعدين ولم يروي عنه غير الاوزعي فلهذا قيل مجهول وقال ابن حبان في ثقات يخطئ عن الصنابحي عن معاويه مرفوعا عنه نهى عليه السلام عن الغلوطات هكذا الغلوطات روه داود وروه غيره الاغلوطات قال الاوزعي شذاد المسائل وصعابها يعني المراد بالاغلوطات ماذا شذاد المسائل وصعابها واحده الأغلوطات أغلوطة وهي التي يغلط بها وتجمع ايضا على اغاليت لقول حذيفه عن عمره حدثته حديثا ليس بالاغاليت يعني ليس به ماذا ليس فيه من الأمور الذي هو شاذ وصعب قال الحسن البصري شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل شرار عباد الله ينتقون شرار المسائل يعمون بها عباد الله وقال مالك ابن انس قال رجل للشعبي اني خبأت لك مسائل يعني يريد لاختبرها فقال اخبئها لابليس حتى تلقاه هذا جواب الحسن خبئ عليه ابليس حتى تلقاه وتسانه عنها وقال مالك العلم والحكمه نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثره المسائل ليس بكثره المسائل يعني كثره السؤال لا تدل على العلم ولا تدل على الاجتهاد وعلى الطلب وانك وانك الى اخره لا العكس السؤال وكثره السؤال تدل على قله الفهم وتدل على عدم العلم هذا لا صنه وقال مالك قال بعضهم ما تعلمت العلم إلا لنفسي ما تعلمته ليحتاج إلي الناس هذا الاصل ولكن لا باس من نقل علمي لا إلى غيره اذا الأدب هذا الذي قاله مصنف الرحمن تعالى التاسع فيما يتعلق به بادب السؤال عما اشكلا اما عم الذي لا يشكل والذي لا يحتاج فهذا من سوء الأدب من الفهم قله الورع وقله الدين قال الا يستحي من سؤالي ما أشكل عليه وتفهمي ما لم يتعقله يعني يسال ماذا لم افهم لم لم افهم بتلطف وحسن خطاب وادب وسؤال قال عمر رضي الله تعالى عنه رق وجهه رقع علمه رقع وجهه رقع علم رق وجهه يعني بالحياء الذي يستحي ولا يسال عن ما هذا لن يتعلم لانه لابد ان يسال السؤال سؤالان سؤال مشروع او شيء تقول محمود وسؤال مذموم حينئذ لا يترك المحمود لخشية الوقوع فيه في المذموم فرق بين بين النوعين ولا يترك السؤال المحمود كذلك من أجل الحياة من اجل الحياء فاذا احتاج إلى شيء ووقعت واقعه حينئذ لا باس ان يذهب إلى العالم فيساله وإذا كان يسحي حينئذ ماذا لن يذهب وإذا لم يذهب حينئذ وقع في حرج اذا السؤال الذي يحتاجه من اجل ان يعمل به هذا قد يتعي قد يجب إذا كان المساله فيها شيء من من الوجوب مرق وجهه يعني حيا رق علمه يعني ضعف ضعف علمه صار رقيقا وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر يعني الذي يكون حيا هذا لا لا العلم وقد بوب البخاري على على ذلك الصحيح باب الحياء في, في العلم هذا مطلوب ومتروك مطلوب الذي يثمر الادب مع المعلم ومع الطلبه وفي حسن السؤال حياء استحى فيسال سؤالا يليق بالمعلم وإذا يقابله كذلك ماذا الحياء الذي يمنع وان كان لا يسمى حياء انما يسمى عجزا الحياء الذي يمنع من من السؤال المحمود هذا كذلك يكون مذموما باب الحياء في العلم أي هذا باب في بيان الحياء في العلم والحياء ممدود وهو تغير وانكسار يعتري الانسان عند خوف ما يعاب أو يذم فان قلت ما مراده بالحياء في العلم استعماله فيه أو تركه علم المراد به أن يستعمل أو أن يترك قيل مراده كلا النوعين كلا كلا النوعين ثم حياء يمنع من السؤال المحمود هذا يطلب الفعل او الترك حياء يمنع من السؤال المحمود هذا مطلوب الترك نعم مطلوب الترك ها حياء يمنع من سؤال لا يليق بي بالطالب ولا بالمعلم استحى يساله عن شيء يختص بالمعلم حياء محمودا او مذموما هذا محمود اذا يفعله اذا يفعل اذا يكون باب الحياء في العلم يكون كلا النوعين مراد لي البخاري رحمه الله ولكن بحسب الوضع فاستعماله مطلوب في موضع وتركه مطلوب في موضع هكذا قال بعمدة القاري فالاول هو الذي أشار اليه بحديث ام سلمة سيذكره المصنف هنا وحديث ابن عمر والثاني هو الذي أشار إليه بالاثر المروي عن مجاهد وعائشة فالحياء في القسم الأول ممدوح وفي الثاني مذموم ولكن اطلاق الحياء عليه على هذا القسم طريق المجاز لانه ليس بحياء حقيقته وانما هو عجز وكسل وسمي حياء لشبهه بالحياء الحقيقي في الترك ففهم ولذلك قال هنا قال مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا ولا مستكبر ومطابقه هذا الاثر الذي أخرجه معلق البخاري هنا عن مجاهد بن جبر التابعي الكبير لترجمه الباب في الوجه الثاني من الوجهين لديني ذكرناهما في الحياء وهو الوجه الذي فيه ترك الحياء المطلوب لا يطلب العلم مستحين اي حياء مطلوب الفعل او الترك مطلوبه ها يعني ان يستحي فيترك ماذا السؤال المذموم ان يستحي فيترك السؤال المحمود لا يطلب العلم يعني ترك السؤال المحمود لاجل حيائه لاجلي حياء هذا الذي يظهر قال وهذا التعليق رواه البخاري معلقا قولهم المستحيين بإسكان الحاء بالياءين ثانيهما مساكنة من استحى يستحي فاول مستحيين على وزن مستفعل ويدوز فيه مستحي بياء واحدة من الصحى يستحي فهو مستحي على وزن مستفعل ويدوز مستحن مستحين بحذف الياء بدون ياء يعني على وزن مستفن مستفن ويكون الذهب في عين الفعل ولامه وفائه باق قولوا ولا مستكبر ولا مستكبر أو مستكبر لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر بالرفع لأن مستحن هذا مرفوع وليس بمجرور أي مستعظم في نفسه وهو الذي يتعاظم ويستنكف أن يتعلم العلم والاستكبار والتكبر والتعظم والعلم وللعلم آفات فعظمه الاستنكاف وثمرته الجهل والذلة في الدنيا والآخرة وسئل ابو حنيفه بما حصلت العلم العظيم فقال ما بخلت بالافاده ولست انكفت عن الاستفاده سئل ابو حنيفه عن العلم كيف اخذت هذا العلم الذي يسال عن ماذا كيف اخذته والجاهل ها كيف اخذ هذا الجهد <تصفيق> عمل اخذته وقال ماذا ما بخلت بالافاده ما بخلت بي بالنفع في محلها في مكانها ولست انكفت عن الاستفاده اذا قول مجاهد لا يتعلم العلم مستاح ولا مستكبر قال وقالت عائشه رضي الله عنها رحم الله نساء الانصار لم يكن الحياء يمنعهن أن يتفقهن في الدين هكذا راهم معلقا البخاري وهذا التعليق راهو داوود عن عبيد الله بن معاذ قال حدثنا شعبه عن ابراهيم المهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها قالت نعم النساء نساء الأنصال نعم النساء نساء الأنصال لم يكن يمنعوننا الحياء ان يسالنا عن الدين وتفقهنا فيه نعم النساء نعم هذا على بابها يعني مدح مقابل لي لبئس عينيد هذا مدح أو ذم لم يكن يمنعوننا ماذا الحياء مدح او ذم ها مدح او ذم هذا مدح لكن هل يسمى حياء لو كان الحياء مانعا من التعلم هل يسمى حياء يسمى حياء مجازا قال رحم الله تعالى وقالت ام سلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي لا يستحي يا اين ان الله لا يستحي من الحق هل على المراه من وصل إذا احتلمت قال نعم عينيد هذا ماذا هذا سؤال عماذا عما تحتاجه او لا عما تحتاجه هل منعها الحياء والعرز والكسل الجواب الجواب لا ولبعض العرب ليس العمى طول السؤال وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل العمى ليس وماذا ليس هو طول السؤال يعني كثره السؤال عما يحتاجه وليست مذمومه وإنما تمام العمى يعني العمى التام عمل القلب طول السكوت على الجهل فلا يسأل عما يحتاج سواء كان مستكبرا مستحينا على على حسب السبب الذي دعاه الى عدم السؤال فهذا يختلف وقد قيل من رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال يعني اقرانه يعني الذي لا يسأل عما يحتاج وعما ينتفع به حينئذ يفتضح لانه يكون جاهلا يكون جاهلا ولا يسأل عن شيء في غير موضعه يعني من الاداب المتعلقه به بالسؤال لا يسأل عن شيء في غير موضعه في غير محله إلا لحاجة أو علم بايثار الشيخ ذلك لأن مرده الى إلى المعلم فاذا حين اذن اينذ لا باس به حتى على شيء لم يقع لكن يكون المدح حينئذ للمعلم فلا يجيب عن شيء لم لم يقع اذا لا يسأل عن شيء في غير موضعه مطلقا سواء كان في الدرس لشيء قد ياتي في المستقبل او كان في نازلة او كان في بنزله لانه قد لا يحتاج ليس كل نازلة يحتاجها ماذا يحتاج العلم بها المسلم ولذلك طالب العلم لا سيما فيما يتعلق بقوله هكذا ارتجالا ابتداء قد تقع نوازل في الامه يمنة ويسره وتجد طلاب العلم يتسابقون إلى الى الكلام فيها هذا خلل كبير جدا هذا قله دين بمعنى ماذا أن هذه النوازل تحتاج الى اهل علم اهل الاجتهاد يعني بلغوا درجه الاجتهاد حينئذ الطالب ما زال طالبا والعامي ما زال عاميا حينئذ كيف يتكلم في شيء لا يحسن وذلك يدل على رقه في الدين وقلته في الورع فلا يتكلم إلا في شيء يعلمه إن كان سيجتهد ويتكلم لابد ان تكون عنده ماده الاجتهاد وإلا يلزم الصمت يلزم ولا تقول ان كما يقول بعض السفهاء لما سكت العلماء تكلمنا اكثر من بعضهم هو جاهل عامي يكتب بيانا يكتب الى اخره يقول لما سكت العلماء تكلمنا اذا لو دخلوا النار ادخل معهم النار هذا يجوز شرعا لا يجوز شرعا اذا سكت أهل العلم ولم تكن من اهل العلم فسكت انت فسكوتهم يعتبر ذنبا ان كان مع قدرة والا قد يكون معذورا بحسب حال المساله وأما انت فسكوتك واجب لأن كلامك صار محرما لا يجوز يعني اذا آثم على كل وجه اما العالم فقد يسكت عن انكار ممكن لوحد ذلك لامر نراه ما لا يختلف الامر المعروف انه على المنكر هذا معلق بمصالح ومفاسد فاذا راى في ديني وكان قاصدا للحق وعلم انه لو تكلم في هذه المساله النازله لكان يترتب عليه مفاسد اعظم من المصلحه فسكت هذا ما اجور شرعا وافق الشرع بما يعتقد دينا لا بما يعتقد زيد من الناس لست مسؤولا عن الناس هذا الاصره لكن العامي أو طالب العلم الذي لم يتمكن وحصلت نازل او واقع ونحو ذلك فاذا بي الجبع يتكلم في كل مكان في المنتديات صفحات الفيسبوك تويتر الى اخره هذا يغرد وهذا يرد الى اخره مسائل لو وقعت لعمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها البدر والناس الان العوام يتكلمون قبل قبل العلماء سكت العلماء لسا مكلفا لسا مكلفا بغيرك انت مكلف بنفسك انت فلا تقدم على فعل أو قول الا وعندك حجه أمام الله تعالى لما تكلمت لما ما فعلته فاذا تكلمت بالنوازل ولم تكن اهلا لذلك فانت آثم أنت قائل على الله تعالى بغير علم ولو وافقت الحق ولو وافقت الصواب لان الصواب هنا والموافقة ليست باعتبار ترتب النتائج على المقدمات يعني لم تسلك الطريق الصحيح وهو النظر في الدليل والتأمل والتدبر على وفق القواعد الأصولية والقواعد المعروف عند العلمي فاستنتجت الحكم الشرعي فاذا قلت هكذا ابتداءا من راسك هذا كذا وهذا كذا ثم وافقت الصفه أن تاثم انت اثم الورع أن يلزم نفسه السكوت ولا يتكلم في كل شيء وأما ما يقوله بعض الصفهاء سكت العلماء وتكلمنا ولولا سكوتهم لما تكلمنا والانوازل تاتي تترى ولا نسمع لاحد من علماء الكلام كل هذا ليس مسوغا ليس مسوغا للمسلم أن يتكلم البت هذا دين الله تعالى فلا يتكلم فيه الا من هو أهل للبحث انتبه لي لهذا اذا قال هنا ماذا ولا يسال عن شيء في غير موضعه إلا لحاجة أو علم باثار الشيخ ذلك ثم قال وإذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه ليس كل سؤال يحسن بالمعلم أن يجيب عليه وليت الناس فقهوا هذا لسيما طلبه العلم ليس كل سؤال يحسن من المعلم أن يجيب عليه بل من الاسئله ما السكوت عنها هو الجوابه لابد من ماذا لابد ان يكون متعلما مسلم عموما أن يتعلم أن من جواب بعض الاسئله الجواب هو السكوت جوابه بل قال بعضهم ان كل عالم إذا كان يجيب على كل سؤال فهو أحمق او احمق هذا لو نظرنا في سير السلف السابقين لقلنا هو كذلك بمعنى انه ما أكثر أن ان يعلم ان يعلم الناس ماذا لا أدري الله اعلم ومر معنى ذلك في اقوال العلم السابقه حين يورث طلبته ويقول لا ادري الله اعلم يحتاج الى تعمق يحتاج الى مراجعه هل ثم عيب في هذا ليس فيه عيب بالبته اذا قالوا اذا سكت الشيخ عن الجواب لم يلح عليه وإن اخطا في الجواب فلا يرد في الحال عليه وقد تقدم يعني إذا اخطا المعلم في جواب سؤال أو في معلومه أو في حديث أو نحو ذلك مطلقا حينئذ لا يرد عليه في أثناء المجلس وانما يرد عليه أو يبين له به بادب ولطف نحو ذلك بعد بعد ذلك قال وكما لا ينبغي للطالب أن يستحي من السؤال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم لم لم أفهم لأنك جئت من أجل ماذا من أجل أن تفهم فلا تخرج كما جئت أو لا اذا جئت لتفهم الدرس عينيد لا ترجعي الى بيتك كما خرجت من بيتك <تصفيق> بل لابد ان ترجع بي بعلمي فاذا قيل لك هل فهمت قل لم افهم قال فكذلك لا يستحي من قوله لم أفهم إذا سأله الشيخ هل فهمت قل ما فهمت لأن ذلك يفوت عليه مصلحته العاجله والاجله أما العاجله فحفظ المساله ومعرفتها هذا العصر لأنك لابد ان تتعلم واعتقاد الشيخ فيه الصدقه والورع والرغبه ان ماذا قال لم أفهم ولم يستحي من نظر طلبه إليه أن يقول لم أفهم هذا يدل على ماذا على صدق وورع ورغبه في العلم عين هذه المسائل لها اثر في نفس الشيخ بمعنى أنه يعتقد في الطالب ماذا انه ما اراد الا الا يتعلم عين يخص بمزيد عنايه قال ومعرفتها واعتقاد الشيخ فيه يعني في الطالب اذا قال لم أفهم وقد اجاب صادقا اعتقد فيه الصدقة ل لم يكذب لانه قد يتزين امام الطلبه فهمت نعم فهمت هو كاذب لم يفهم قال الصدقة والورع والرغبه والآجلة يعني الفائده العاجله ومصلحه المصلحه العاجله او المصلحه الاجله يعني في الاجل المتاخره سلامته من الكذب والنفاق واعتياده التحقيق لانه لو قال فهمت فقد كذب فقد قد كذب قد يدخل كذب فيها لو يكون كاذبا فيصدق به في الحجة هذا كما يكذب بعض الطلبة الله يقول عندي سؤال واحد قل له اسال الثاني اسال الث... هذا يكذب هذا كاذب لماذا لانه لم... لم يفي بما قاله منعه شيخه عن السؤال ثم قال عندي سؤال واحد فيستسل المعلم يقول اسال فاذا سال سال الثالث والثالث ويصل العاشر هذا كذب هذا هذا كذيب ولذلك أثر عن السلف عن بعضهم أنه طلب منه أن يقرا عليه بعض الاحاديث علها إلى الى 30 لاعمى غيره فقرا الى الى 30 وكان يعد له عددا فلما وصل إلى ال 31 وشرع قال له اذهب فتعلم الصدقه اولا قبل طلب العلم اذهب وتعلم الصدقه قبل قبل طلبه وكذلك لا ينبغي للطالب أن يساذن من معلمه يقول له سؤال ثم يساله 10 هذا كذب هذا يحتاج إلى الى توبة قال سلامته من الكذب والنفاق لانه يقول شيئا يتظاهر بشيء ليس فيه في الباطن كذلك هذا من النفاق الذي قد يورث إلى إلى الأكبر واعتياده التحقيق قال الخليل منزلة الجهل بين الحياء والانفه بين الحياء الذي يكون مذموما والانفه الذي هو للاستكبار الكبرياء قال قد تقدم في أداب العالم أنه لا يسال المستحي هل فهمت بل يتوصل الى العلم بفهمه بطرح المسائل يعني ثم طريق آخر للمعلم يطرح المسائل ليعرف الطالب الذي فهم من الطالب الذي لم يفهم فان ساله فلا يقل نعم حتى يتضح له المعنى اتضاحا جليا كي لا يفوت الفهم ويدركه بكذبه الاثنين العاشر من الاداب المتعلقه ببالطالب مراعاته ونوبته نوبه المراد به ماذا ما ينتابونه كنوبه الماء وغيره يعني الدور الذي يكون للطالب قلنا المعلم يجلس ويقرأ عليه طالب واحد هذا الاصل ثم ياتي طالب اخر ينتظر ماذا ينتظر نوبته والثالث والرابع اذا لابد ماذا لابد من مراعات السابق الذي يسبق اولا إلى المعلم هو حق بماذا بالقراءه فإذا جاء متاخرا فلا يتقدم على على الثاني الذي ينتظر بل ينتظر ماذا نوبته قال مراعاه نوبته فلا يتقدم عليها بغير رضا ما هي له اما اذا رضي من قبله وأذن كذلك المعلم فلا اشكاله فيه وروي ان انصاريًا رويه يعني حديثي كلام أن انصاريًا جاء الى إن النبي صلى الله عليه وسلم فساله وجاء رجل من ثقيف فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اخى ثقيف إن الانصاري قد سبقك بالمساله فاجلس كيما نبدا كيما نبدا بحاجة قبل حاجتك حديث اخرج الطبراني الكبير والبيهقي كذلك بدلاله النبوة من حديث ابن عمر وحسنه البيهقي يعني حسن اسناده وفيه الدلاله لكن المعنى المعنى صحيح فاذا جاءك وكذلك حتى طلبة العلم لا ياتي اسئله وياتي الاخر يدخل عليه مباشره يساله الذي قبلك احق بي بالسؤال والجواب قال الخطيب يستحب للسابق أن يقدم على نفسه من كان غريبا لتأكد حرمته ووجوب ذمته هذا كما مر معنا في حق الغرباء يعني الذي يكون غريبا وجاء يتعلم يعني يدركه السفر بمعنى انه قد يحتاج الى ماذا الى سفر وإلى خروج من البلد فيقدمه على نفسه لا اشكال فيه وروي في ذلك حديثان عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنه اسناد كل منهما فيه ضعف وكذلك إذا كان للمتاخر حاجة ضرورية وعلمها المتقدم أو أشار الشيخ بتقدمه فيسحب ايثار لا باس إذا اذا اذن المتقدم أو المعلم فان لم يكن شيء من ذلك ونحوه فقد كرهها قوم الاثاره بالنوبه لان قراءه العلم والمسارعه اليه قربة والاثاره بالقرب مكروه قد مر مفصلا ذلك به فيما سبق إثار من قرب مكروه اولى وقيم له كلامان اتينا به ما في في ما سبق بمعنى ماذا أنه إذا لم يكن حاجة فلا يقدم غيره المتاخر على نفسه لا يقدم غيره على نفسه فاذا كنت انت احق بالسؤال فلا تؤذ لغيرك الا إذا الزامك المعلم وإذا كان لك الحق في التقدم به بالقراءه على المعلم حينئذ لا تقدم غيرك لان هذا يعتبر من العباده حينئذ لا تؤثر غيرك قال وتحصل تقدم النوبه بتقدم الحضور يعني كيف نميز بين هذا وذاك بتقدم ماذا بتقدم الحضور يعني الذي يأتي اولا فهو حق بماذا بالقراءه بتقدم الحضور في مجلس الشيخ أو إلى مكانه ولا يسقط حقه بذهابه إلى ما يطر إليه من قضاء حاجه وتجديد وضوء اذا عاد بعده يعني إذا كان الثاني قد احتاج الى وضوء او قضاء حاجته فترك مكانه شيئا كسجاده ونحوه ثم عاد لا يظلم مكانه لي كوني اسبق ممن غيري تساوق اثنان وتنازعا اقرع بينهما تساوق يعني تسايرا وتقارنا وتناسقا وتنازعا يعني دخلا معا والمعلم جالس ليس عند واحد فدخلا معا اين من الذي يقدم تنازعا كل منهما مصاحب للاخر ليس احدا متقدم على الاخر دخل معا لو دخل احدهما قبل الآخر يمكن ان يقال يمكن أن يقال كالتوامين قال واذا تساوق اثنان وتنازعا واذا لم يتنازعا وترضى لا اشكال فيه اقرع بينهما أو يقدم الشيخ احدهما إن كان متبرعا من هو المتبرع من المتبرع ان كان المعلم متبرعا لأن عرفنا أن المعلم فيما سبق على نوعين معلم متبرع ومعلم يكون في مدرسة تحت إدارة وقف يعني يأخذ أجرة حينئذ هذا إذا كان ثم شروط وقيود في الوقف يجب عليه الوفاء ومر معنى هذا في شرط الواقف فإذا شرط الواقف حينئذ ماذا اذا شرط الواقف عينا شيئا يتعلق بالداخل والخارج من ذلك حينئذ صار مقدما قال أو يقدم الشيخ احدهما إن كان متبرعا يعني بالتعليم وإن كان عليه اقراءهما كان عليه يعني يلزمه اقراءهما فالقرعه ومعيد المدرسة إذا شُرط عليه اقراء اهلها فيها في وقت فلا يقدم عليهم الغرباء فيه فيها بغير إذنه معيد الدرس عرفنا ماذا أنه الذي يأتي بعد المعلم فيقعد للطلاب ويعيد الدرس مرة أخرى هذا إذا كان داخلا تحت الوقف يعني يكون ماذا يكون اجيرا يعطى أجرة حينئذ هذا لا يجوز له أن يقدم إلا أصحاب الوقف يعني الطلاب الذين يكونون في المدرسة فلا يقدم عليه ماذا الغرباء فيبقى على الشرط وكذلك المعلم بمعنى أن المعلم والمعيد إذا كان لكل منهما شرط من الواقف وجب امتثاله ولا يرجع إلى رايه الخاص البت هذا كما ذكرنا غير ان الحادي عشر أن يكون جلوسه بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله هذا ادب القراء على المعلم أن يكون جلوسه اي طالب بين يدي الشيخ على ما تقدم تفصيله وهيئته في أدبه مع شيخه ما معنى ويحضر كتابه الذي يقرأ منه معه هذا بالطبع كيف ياتي لابد الياتي به كتابه الكتاب الذي يدرس منه لابد ان ياتي به ويحمله بنفسه ولا يضعه حال القراءه على الارض مفتوحا يعني وقت القراءه يضعه على على الارض هذا ممنوع هذا مخالف للادب بل يحمله بيديه ويقرأ منه وي... ولا يقرا حتى يستاذن الشيخ يعني لا يشرف القراء لا يبدأ حتى ياذن له معلم ذكره الخطيب عن جماعه من السلف وقال يجب الا يقرا يعني الطالب حتى ياذن له الشيخ قال ولا يقرا ولا يقرا عند شغل قلب الشيخ أو ملله أو غمه أو غضبه أو عطشه أو نعاسه أو استفازه أو تعبه يعني إذا راى من معلمه امرا قد يمنعه من أن يقرا عليه حينئذ فليعفه لا يقرا عليه يتركه ويمشي ويستاذن حينئذ يتركه قال واذا راى الشيخ قد اثر الوقوف اقتصر اذا اولا لا يقرا عند شغل قلب الشيخ فاذا رااه مشغولا فالمشغول لا يشرح كما أن الطالب اذا كان مشغولا لن يفهم كذلك المعلم إذا كان مشغول البال لن يشرح هذا اصله إذا لم يكن مهيئا نفسه للتدريس حينئذ نقع عنده ماذا يدخل عنده شيء من التداخل في المعلومات هذا غلط لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان علم معمما يعني حين يكون ماذا مشغول يقيس على القاضي غير وإذا راى الشيخ قد آثر الوقوف اقتصل يعني متى يقف ويقرأ اذا راى ان الشيخ يريد بعلامه ما أو فهمه لمعلمه انه يريد ان يقف الطالب القراءه ويوقف الدرس اقتصر بنفسه ولا يحوجه يعني لا يحوج الطالب المعلم الى قوله اقتصر قف حسبك وان لم يظهر له ذلك فأمره بالاقتصار اقتصر حيث امره يعني يقف يقف على ما اوقفه عليه المعلم ولا يستزيده لا يطلب منه ماذا الزيادة اذا راى المعلم أن يقف الطالب هنا وقف وجب عليه ان يقف ولا يكن له بقي بيت بقي صفحة بقي إلى اخره بل يقف كما عين له المعلم وإذا عين له قدرا فلا يتعداه يعني اذا قال المعلم قد بين للطالب أن كل يوم تقرأ بيتين وإنه إذا جاء طالب يقرأ اقربيتين ثم يقف مباشره لا يزيد الثالث كما ذكرت لك سابقا والا صار كذبا قال واذا عين له قدرا فلا يتعداه ولا يقول طالب لغيره اقتصم إلا بإشارة الشيخ أو ظهور ايثار بذلك يعني من كانت النوبه متقدمة لا ياتي الذي يليه قف قف الدرس انتهى نوبتك وانما المعلم هو الذي يوقف الطالب الثاني عشر من الأداء إذا حضرت نوبته استاذن الشيخ كما ذكرناهم فإذا أذن له الاستعاذة بالله من الشيطان يعني كيف يقرا تتمه القراءه وهذا مر معنى أن ان الصواب ان الاستعاذة لا تكون الا في تلاوه القران هذا الاصل إلا ما جاء فيه من بعض الاذكار المتعينه اما خطبه الجمعه او الدرسه ونحو ذلك فليس فيه استعاده البتة ولو قالها مرة واحده قد نقول ماذا أنه ليس من السنة لكن إذا استمر عليها هذا قد يقال بنا بدعه بل هي بدعته استعاده بالله من الشيطان الرجيم ثم يسمى الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ثم يدعو للشيخ ولي والده ولمشايخه ولنفسه ولسائر المسلمين وهذا معتاد لا يمنع هذا وكذلك يفعله يعني اذا قرأ الطالب ياتي بهذه المقدمه يبسمل وياتي بالحمده والصلاه ثم يدعو للمعلم ويدعو لصاحب الكتاب ويدعو لعموم المسلمين لعموم المسلمين وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءه درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ او بغيبته يعني حتى مع نفسي لو اردت أن تجلس قل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يكون معتادا يكون من الذكر الذي يستفتح به مذكره الطالب مع نفسه قال وكذلك يفعل كل ما شرع في قراءه درس أو تكراره أو مطالعته أو مقابلته في حضور الشيخ أو في غيبته إلا أنه يخص الشيخ بذكره في الدعاء عند قراءته عليه الشيخ لو مزيته فيسميه به بالدعاء بالوصف العام لشيخنا مثلا ويترحم على مصنف الكتاب عند قراءته قال المصنف رحمه الله تعالى يترحم عليه وإذا دع الطالب للشيخ قال اذا دع الطالب للشيخ قال رضي الله عنكم وعن شيخنا وامامنا ونحذ ذلك يعني ياتي بعبارات ولا يسميه ونم ياتي مثل هذه العبارات قال ويقصد به الشيخ واذا فرغ من الدرس دعا للشيخ ايضا لكن دعا أن يكون في إطراء ويدعو الشيخ أيضا للطالب كل ما دعا له كل ما دعا له دعا كذلك المعلم للطالب فإن ترك الطالب الاستفتاحه بما ذكرناه جهلا او نسيانا نبهه عليه لانه من الادب اللازم لا الطالب الا يبدا الكتاب بحكذا قال المصنف لا لابد من ماذا بسمله حمد لله الى اخره هذا أدب متفق عليه بين بين العلم قال فإن ترك الطالب الاستفتاح بما ذكرناه جهلا أو نسيانا نبه عليه وعلمه اياه وذكره به فإنه من اهم الاداب وقد ورد الحديث في ابتداء الأمور المهمه بحمد الله تعالى وهذا منها يقصد بما هذا كل امر ذي بال لا يبدا وهمي بسم الله والحمد لله خير مره معنى ان حديث ماذا أنه ضعيف انه ضعيف قال رحمه الله تعالى في الادب الثالث عشر وخاتمه الاداب المتعلق بالفصل الثالث بل بالباب الثالث أن يرغب بقيه الطلبة بالتحصين هذا متعلق بي بالرفقه متعلق بي بال يعني باصحابه واقرانه بي بطلب التحصين أن يرغب بقيه الطلبة بالتحصين يعني يكون ناصحا يكون ناصحا ولذلك قد كما ذكرت لك سابق أن المعلم قد لا يكون الناصحا معلم قد لا يكون ناصح يعني لا يشير على الطالب بما يكون سبيلا إلى أن يصل الى العلم والتحقيق انما يعمي عليه هذا كذا وهذا كذا بل بعضهم بلغني عن بعض طلب أنه قد يزور بعض العلم ممن يظن هو في نفسه انه من العلم يقول له اريد ان احفظ كذا وكذا واتعلم يقول له ماذا هل تريد أن تكون مثل ابن دعك من هذه الأمور واشتغل بالامور العامه والامه بحاجه الى هذا غاشم هذا ان كان يعلم فهو غاشم وهو اجهل من حمال اهله قال ان يرغب بقيه الطلب التحصيل ويدلهم على مضانهم ويصرف عنهم الهموم المشغله عنهم ويهون عليهم مؤنتهم يعني كلفته ويذاكرهم بما حصلهم من الفوائد والقواعد والغرائب يعني يكون مرغبا على وجوه الترغيب في العلم ايجادا وتحصيلا بايجاد الوسائل التي يحصل بها العلم ثانيا بكيفيه التخلص من العوائق في الطلب والتحصيل لانه قد يكون أسبق ولا شك ان الاسبق يكون ماذا يكون صاحب تجربة فإذا علم أن هذا الطالب يشتكي من مسألة ما وهي عائقه بين وبين العلم وهو قد مارس ذلك قبلهم عين يكون ناصحا له ويبين له أن هذا علاجه كذا وكذا ويمكن لك أن تفعل كذا وكذا كذلك من النصيحه ماذا مذاكره العلم معهم ويذاكرون بما حصلهم من الفوائد والقواعد والغرايب وينصحهم في الدين عموما فبذلك يستنير قلبه ويزكو علمه يستنير قلبه ويزكو علمه لانه دليل على الاخلاص والصدق مع الله تعالى ومن بخل عليهم لم ينبت علمه وان نبت لم يثمر الذي يبخل يريد ان يكون ماذا يكون قابضا لانه يعلم أن هذا حق فلا من بذله بل لو كان امرا واجبا لقال ماذا انه ياثم بتركه قيل ماذا إذا كان الطالب يتعلم يقرا العلم الذي هو واجب عيني عليه فيترك نصيحته يريد ان يكون آثما يكون آثما قال ومن بخل عليهم لم ينبت لم ينبت بالفتح لم ينبت علمه وان نبته لم يثمر وقد جرب ذلك جماعه من السل كلما كان المعلم ناصحا كان اثمر بالعلم وكلما كان المتعلم ناصحا لاقرانه كان أثمر في بالعلم لا يدس كتاب يجد أن هذا الكتاب مفيد فيخفيه عن طلبة العلم بعض قد يخفي معلما يمكن أن يدرسه العلم المعين فيخفيه يذهب وحده الى غيره من الأمور التي تكون بين طلبه العلم هذا كل دليل على الغش والخداع وعدم وعدم النصيحه ولا يفخر عليهم أو يعجب بجودة ذهنه إذا كان ذكيا وكان حافظا وكان متقدما في العلم وعنده شيء من العلم لا يصيبه العجب فيه في نفسه بذلك ولا يظن أنه قد حصل العلم كلهم بل يحمد الله تعالى على ذلك ويستزيده منه بدوام شكري فان الشكر هو الذي يديم النعم وإذا كفر يعني كفر نعمه حينئذ هذا مما يزيل النعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين